وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ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 لِ بَخِرُوا بِهِ وَتَوََّهُ وَعَدِضُود فَأَقَدَهُم مِفَاقم فِي قُلوبِهِم إلَ يَوْمَقَوْونَهُ بِمَا أَخْلَفُ الللهَّهَ مَا وَعَدُهُ وَ بِمَا كانَُوا وَبِمَا كانَُوا يَكذِبُون